السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير وحياكم وبياكم جعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين نحن في يوم الخميس الثاني والثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة احدى وأربعين وأربعمائة بعد الألف الموافق ليوم الثالث عشر من شهر أغسطس السنة الثامن سنة عشرين وألفين وموضوعنا الوسواس القهري أو الوسواس بشكل عام. فحياكم الله بياكم وجعل فرجوس مثواي ومثواكم. ويسرني أن يكون معي في هذا اللقاء دكتور عادل زايد أبو أحمد حفظه الله تبارك وتعالى استشاري الطب النفسي. إحنا ودنا يعني نأخذ الموضوع من ناحية شرعية ومن ناحية نفسية حتى يعني يتبين للناس في النهاية أنهما يتفقان. في هذا الأمر في علاج هذا المرض وهل هو مرض عضوي أو مرض نفسي بحت وهل له علاجات كأدوية أو فقط علاجات روحية كما يقال في رأة قرآن ورقية وغير ذلك من الأمور فان شاء الله تعالى نقضي وقتا طيبا مباركا مع الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليه ووفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. دكتور الله يحفظكم يعني الدكتور الوسواس هل هو يعني نوع واحد او انواع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على رسول الله حبيت نشكرك يعني شيخ عثمان على طرح هذا الموضوع قضية مهمة جدا وما في مرض في الطب يتداخل مع القضايا الشرعية تداخل الوسواس القهري مع الموضوع يعني في في هذا التداخل ويمكن كلنا صادفنا أحد من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران معانا في المسجد. إنه خلال الصلاة يترك صلاته ويروح مو مرة مو شيء ولكن يمكن ثلاث أربع يعني أيام وراء بعض نشوفه في المسجد ويقطع صلاته ويروح ويرجع يصلي صح. في الوضوء تلقى أحد مثلا تدخل في المسجد تتجدد تلقى أحد قاعد يتجدد أكثر من مرة طلعت بار طلعت شالية مع الرابع تلقى أحد قاعد يكرر وضوء أو يكرر صلاته أو يجد صعوبة في الصلاة فهذا التداخل يعني يمكن للظاهر العام يمكن عندكم المشايخ توصلكم كثير من القضايا في ان انا كلمه الطلاق تأتي على بال كثيرا اني انا احس اني كاني راح اسب الله سبحانه وتعالى أو اتلفظ ب الفاظ غير لائقه فهذا الت... يعني المرض أكثر الامراض تداخلا مع القضايا الشرعيه ولا نحتاج ان احنا يعني ننتبه له بشكل جيد التداخل الأكبر حقيقة في مسمى كلمة الوسواس عندنا في عقليتنا كمسلمين على طول ترتبط بالشيطان وهذه قضية مهمة جدا يعني ال ال الوسواس من الناحية الطبية ليس له علاقة بالشيطان و... لذلك أنا النقطة الأولى الذي أنطلق منها وأتكلم فيها مع حضرتك في هذا الحوار في نقطة مهمة جدا وهي يعني أن أنا هني دوري كطبيب أن أتكلم عن مرض لحضرتك قلت الوسواس القهري بعدين استرجعت وقلت الوسواس بشكل عام <تصفيق> أنا حقيقة دوري أتكلم في هذه النقطة فقط الوسواس القهري لأن كل واحد فينا يمر في حديث نفس ما فينا أحد يخلو من حديث نفس وحديث النفس هذا اللي هو يدخل في كلمة الوسواس من ناحية شرعية اللي هي حديث الشيطان ممكن الشيطان جميل. يدخل في كلام الناس هذا الطب شر الشر... الطب النفسي عفوا ليس له علاقة فيه إطلاقا زي. ال ال, ال... تكلم عن الوسواس القهري إحنا نتكلم عن متطلبات معينة محددة لها تصنيف معين طبيا هذه المتطلبات من خلالها نقدر لي نقول أن هذا الإنسان يعاني من وسواس قهري ولا ومرض الوسواس القهري ينقسم إلى كلمتين هذي لا. الوسواس والقهر الوسواس هي فكرة فالواحد يقول لي طيب ما أنت قاعد توك مقدمة وتقول لنا أنا ما لي علاقة بحديث الشيطان بعدها تقول الوسواس هو فكرة لا لا لكن هذه الفكرة هي فكرة قهرية تأتي رغم عني ونعرفها حتى باللغة الإنجليزية يقول لك الفكرة هذه يعني ااا silly يعني فكرة سخيفة ولكن هذه الفكرة السخيفة ملحة وإذا جئت أحاول أدفع هذه الفكرة تدخل. تدخل قصباً عنك إليك ويوم من أحاول أدفع هذه الفكرة عن بالي عن مخي أحس بقلق شديد يعني أعطيك شنو يعني أقصد بفكرة سخيفة أن أتيني فكرة أن أنا نسيت أسكر الغاز فمعني أنا متأكد أن أنا سكرته وهذه عادتك إيه زين متأكد أني أنا ما رحت المطبخ اليوم إيه إيه إلى هالدرجة إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه فأروح فأر أر مرة ثانية أروح المطبخ أتأكد أن ومسكرته. سكرته اوصل عند الباب اقول لا بس انا كمي اوما سكرتها كمي رديت لفيتها ارد اضل رايح رد فكرة سخيفة احاول ادري انها غلط ادري انها مو حقيقة ادري بس ما اقدر امنحها اتي قصبا عني هذه عفوا الفن... دكتور بسير اقاطعك إيه. إيه. ايه ما اقدر امنحها الجميع ولا في ناس تقدر تمنعها اه إيه. اللي يقدر يمنعها مو مصاب بمرض الوسواس القهري جميل. جميل اللي ما يقدر يمنعها هو المصاب بمرض الوسواس القهري جميل فإذا هذا لا مطلوب إنها فكرة سخيفة باixa ما لها معنى كلش تعرفها ثم إنها هذه الفكرة وهذا اتفاق دكتور إيه نعم هذا تعريفها مرضيا أوه. أوه. أوه. ثم إنها فكرة ملحة ظلتي ظلتي ظلتي مثل اللي عنده مثلاً وسواس يعني خلني أقول حضرتك على شغلة أحد يعني الأشخاص وللآن علاقتي فيه ممتازة الحمد لله تعالج من مرضه كان عنده إشكالية إنه هو يعتقد إنه هو قاعد يتلفظ بلفظ الطلاق على زوجته فوخاصة إنه هنا أقول لحضرتك تداخل الشر مع الـ نعم الـ الـ الـ القضايا الطبية. إن أخو في درس سمع إن يعني قضية الطلاق هي ليست القضية مرتبطة بكلمة طلاق وإنما هي كل كلمة تنوى بها عمليات الطلاق صحيح فأخو خذ هذا لكن عندهم مشكلة في اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح أيه أيه أيه فخذ هذا هذه المعلومة الشرعية وهو إنسان عادي من عامة المجتمع وصار وعنده قابلية حدوث المرض الشرعي المرض النفسي عنده فصار عنده مرض الوسواس القهري إنه يقول أنا هذه اللي يوم ما قلتها هل أنا أنوي أطلق زوجتي ولا ما أنوي أطلق زوجتي؟ جميل يقول مع أنه يدري أنه ما ينوي الطلاق بس صارت لدرجة إنه حط مسجل تعرف حضرتك تذكر مسجلات صغيرة اللي كانوا تحطها تقصر حتى سرعة حركتها عشان تسجل دكتافون حطه في كان يحطه في مخباته عشان يعرفون هذول هم قال ماذا قال ايه وبالليل يسمع الشريط كامل زين زي اذا لقى يعني قفضه يعني كنا هذه القفضه كنت تعني الطلق ومستعد ايضا يركب اي قفضه ان هذا قفضه اي والان وين الشغلة؟ الشغلة أنه يوم نتكلم عن العلاج ما يخالف اسمح لي نحن نشط دائما كانت ثانية وعود مرة ثانية لتعريف اليوم يوم أن أقول أن فلان هذا تشافى من المرض مو معناتها أن كل الأعراض زالت اليوم أصبح الفكرة تأتي ولكن هو أصبح عنده المقدرة على أن يدفعها ممتاز, ممتاز. إذن هو في حالة تشافي الآن وهذا دكتوري خلينا نقول إن الناس أيضا يتفوتون في هناك من يستضيع يدفع الفكرة تماما هناك من يدفع بعضها هناك من لا يدفع شيئا نعم نعم الآن فكرة سخيفة متكررة إذا حاول يدفع تسبب له نوع من القلق لأن مثلا صاحبنا هذا كان يقول يعني لو حاول يكشف فيها قلت لو أنا طلقتها معنات أنا أسمعها بالحرام فتظل الفكرة هила بهالقوة هذه الآن يأتي القهر القهر وين أنه يوم أن أتكلم مثلا عن وسواس الوضوء أنا عندي وسواس في الوضوء الفكرة ان أنا انتقض وضوئي هذه الفكرة الوسواسية الفكرة الملحة السخيفة أنا أدري أنه ما انتقض وضوئي أدري أنه أنا وضوقي سليم أدري ان ما طلع ريح ولا شيء وانا تيدت ويدوذي سليم ومتأكد منه لكن لا أنا كني ما مسحت يدي أدل هنا جني ما وصل الماي فأرد عيد الحين هذه الفكرة يوم من يحدث الفعل أني أعيد وضوئي هذا القهر <تصفيق> أن الفكرة تسيطر علي لدرجة اني أنا استجيب لها زين دكتور الآن قضية الحين الوضوء الصلاة طلاق سب الرب سبحانه وتعالى كلها متعلقة بالدين هو ليس بخ... قهري في غير آه طبعا يعني اللي شيك على الغاز مثلا اللي شيك على البيبان تسكرها وما <تصفيق> سكرها قفلت السيارة لكن الأكثرية الأكثرية في قضية النظافة النظافة. اللي هي تترجم عندنا كثير في قضية الوضوء النجاسة وكذا. إيه نعم النجاسة والأمور هذه لكن ال النظافة والخوف من يعني الأمراض يعني مثلا سلم على حد تلقى راح غسل دينا خايف يب أمراض حقه هلأ خايف كذا يعني في ناس تتسبح في اليوم 10-15 مرة لأن خايف يكون في جراثيم. دكتور أنا ما أخري أنا رأيت بعيني شخصا كان يعني مصاب بهذا السوء الوضوء. نعم غسل بالصابون نعم يعني بلا مبالغة دكتور نعم يده كانت كهذه الورقة صحيح أنا توني يعني بقولك يعني ييدة بكل جلدة أزالها من الصابون نعم في فترة الحين في وباء الكورونا أنا شفت أكثر من حالة دخلوا في الوسواس القهري دخل في الحالة المرضية ويستخدم الكحول بدرجة عشان يغسل إدينا لدرجة إن صاير عند الآن الجلد تسلخ كامل في إدينا بهالمسافة هذه من كثر ما يغسل بالكحول يتألم ألم شديد كل ما ييل الكحول على الجلد المتسلف نعم وعلى الرغم من هذا يستمر يسوي الشيء هذا ول ولذلك هني يوماً حضرت تسأل هل هو درجات نعم في الفكرة ممكن تكون موجودة طايقني لكن أنا قادر أت يعني أتخلص منها أشغل نفسي بشيء آخر. واتي درجة ثانية ان يعني أقدر أشغل نفسي أفكر بشيء ثاني ولكن يجيني يوم أو يومين أكون تحت ضغوط معينة تحت هم معين في البيت في العمل في حياتي فحل يومين اللي يكون عليه ضغوط من لأن الوسواس القهري من أمراض القلق. فإذا ارتفع عندي القلق لأي سبب آخر فالوسواس القهري راح يصير فيه تدهور في إذا قلنا كذي، لما تقول أنت فكرة سخيفة نعم. يقهر الإنسان على تبنيها التبع. أو متابعتها أو كذا أو التفكير فيها لو قل لك قال من اللي يقهر وهذا هو إحنا هذه نقطة إذا كان نقطة مهمة جدا لابد أن تكون الفكرة نابعة مني وأنا أدر إنها نابعة مني عشان أفرقها عن مرض الفصام اللي هو الفكرة هذه تأتي من الخارج يعني من نتيجة مثلا إنه يسمع صوت أو عنده أوهام معينة. فممكن يصير فيه عنده سلوك يبدو كأنه وسواس قهري ولكن لا هذا مو وسواس قهري يقولك تقول ليش قاعد تسوي الشيء هذا ليش أنت تشعر أنك أنت تحت دافع لازم تسوي الشيء هذا لو كنت لأني أنا أسمع صوت مثلا في في في الصون فني عند الوسواس القهري لا لا هو يدري فكرته زين الأمراض هذه كلها شيخ هي نتيجة لخبطها في مصيلات إشارة عصبية داخل المخ مادة كيميائية كل يعني الحين احنا قاعدين في المسجد هني قاعدين على كراسي في الإضاءة فأنا عندي الجسم قاعد يشعر بالكرسي اللي أنا قاعد عليه برودة الجو الإضاءة الموجودة يشوف الأشياء هذه النظر يوما أنا أشوف الشغلة ما تنتقل يعني الصورة ما رح تنتقل من عيني إلى المخ بذاتها هي لا رح تثير الصورة هذه الوان درجة الحرارة كل شيء رح يثير مستقبلات عصبية عندي المستقبلات العصبية هذه رح, رح تفرز مادة كيميائية المادة الكيميائية هذه تنتقل كهرباء ومادة كيميائية كهربة ومادة كيميائية إلى أن تصل إلى مراكز الادراك في المخ يوم ما توصل إلى مراكز الادراك في المخ والعصب أفن يعني مثلا أنا الحين قاعد ألمس هنا. العصب هذا مو ممتد عصب واحد إلى المخ لا لا مم. هو مجموعة من الأعصاب المتشابكة مم. والتشابك مو مباشر في فراغ بينهم مم. فالإشارة تنتقل من الخلية هذه إلى الخلية هذه بمادة كيميائية إلى أن توصل إلى المخ سبحان, سبحان الله نعم سبحان, سبحان الخير نعم في لح في أقل من لحظة الله أكبر في يوم توصل إلى المخ المواد الكيميائية هذه اللي وصلت راح المخ يترجمها حسب كميتها ونوعيتها إلى الإشارة اللي احنا نشوفها محسوسة إني أشوف حضرتك أشعر بالكرسي أشعر بالحرارة أشوف الإضاءة فيترجمها الآن إذا صار لخبطة في الموصلات الإشارة العصبية هذه هني تحدث الأمراض النفسية يعني يوما أنا أقول في مرض الفصام ان أنا أسمع صوت لأن أنا عندي موصلات إشارة عصبية اللي قاعدة تؤثر على مراكز الإدراك عندي في المخ زادت فيوما زادت ترجمت إلى أصوات ترجمت إلى الدهيئات كذلك في الوسواس القهري الوسواس القهري تنتج الفكرة الوسواسية نتيجة لخبطة في موصل إشارة عصبية داخل المخ نسمي سيروتوني العجيب إذا يعني حضرتك تتكلم عن دقة الخلق والخالق يعني سبحان الله سبحان إن الموصل إشارة عصبية هو واحد ولكن في المخ حسب مكانه في المخ يترجم أشياء مختلفة. الله أكبر فاليوم من يحدث عندي لخبطة في المصلات الموصل إشارة عصبية اللي اسمها سريتونين في أماكن معينة في المخ هني رح يحدث عندي الوسواس القر تنتج هذه الفكرة الوسواسية. لذلك معظم الناس، معظم الناس اللي عندهم الوسواس القهري يعني أقول أكثر من 60% من الناس اللي عندهم الوسواس القهري في تاريخ عائلي للوسواس القهري في العائلة موجود أحد مره. آخر. هو في الغالب وراثي. يعني معظم الناس. زين دكتور. في... ياك واحد عنده وسواس قهري. نعم. شو أنت ممتاز. إذا كانت في الدرجة الخفيفة راح نكون نساعده بالجلسات النفسية. وهني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديثه يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق هذا ومن خلق هذا فح حت إيه هذا عندنا إحنا شائدة هذه الشائدة لأن طبيعة المرض يعني طبيعة ال المحتوى عندنا إحنا لما الواحد يوصل لهذه المرحلة اللي هي لما يصل من خلق الله والياز بالله لما يسأل هذا السؤال منين هذا يعني إحنا عندنا هاي الوسواس القهري 100% لا في أشد من لا لا لا هو يعني نوعية الوسواس يعني أنا مو راح أبتدي مثلا والله بوسواس الصلاة ثم يشد فأروح لعفوا الوس... الوضوء ثم يشد فأروح لوسواس الصلاة فيشد فأروح للالعقيدة لل... لا لا لا أنا قد يكون يبتدي معاي في العقيدة مباشرة صحيح. ممكن يبتدي معاي في الطلاق مباشراً طول عادة يعني أتكلم عن نفسي يعني اللي يتصلون يسألون وياتون يسألون وكذا يعني دائما في الأمور الشرعية طبعاً لأنه يعني, يعني يبي فتوى <تصفيق> وسواس طهارة نعم وسواس نجاسة نعم وسواس وضوء وسواس صلاة وسواس طلاق نعم وسواس الشك بالرب سبحانه وتعالى نعم وأكثر شيء اللي هو النجاسة والوضوء نعم. والصلاة والرب وقضاء الطهار طلاق والتحريم والسوالف هذه. نعم بعد. نعم, أي. نعم. طيب ايش تعطي علاج؟ إيه إذا كانت حالة خفيفة اللي هي أنا أقصد في الحالة الخفيفة إن أنا قادر أرد الفكرة زين ف... كشخص ك... كمصاب كمصاب زين أقدر أرد الفكرة أقدر أرد الفكرة فهني راح يكون شلون أمر... توصل له الرسالة إنك تقدر ترد الفكرة إيه هو حقيقة... لازم أشوف الشخص لازم أشوفه وأعرف من طريقته في الحياة كيف هو قادر يرد الفكرة. هل يقدر ولا ما يقدر تعرف؟ إيه. إيه. إيه. إيش كثر قاعد يأثر؟ وهذا يتوقف على خبرتك؟ يتوقف نعم على التدريج المرضي يعني. لا خبرتك أنت كدكتور يعني. نعم خلنا نعم نقول دكتور مبتدء يمكن ما يصيدها بسرعة الاستشاري يصيدها بسرعة أو شيء كذي. ما في شك إن الخبرة لها دور بس هي القضية واضحة لنا كأطباء. يعني مثلا أقول لحضرتك مثال في يعني ناس مثلا سبب الوسواس عنده في الوضوء قد يقعد يتدد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. أنا عارف شخص دكتور. يقول دخلت أغتسل الساعة واحدة بالليل خلصت الساعة سبع الصبح صحيح نعم ست ساعات أيه. يغتسل فهذا قطعا أكيد مخفيفة أيه. هذا مو قادر هذا مستسلم للفكرة مع أنه يدري أنه غلط أيه. بس مو قادر يسوي شيء فهذا ما ينفع أقول له أنت بتروح حق جلسات نفسية بس أيه. لأن هذا أصبح صعب عليه يتعامل مع الفكرة مزين. الحين الحالة الوسط يعني اللي أحيانا يقدر وأحيانا تفلت منه هذا نقول له خلنا نقرب بالجلسات النفسية زين ولكن أنا بشوفك مرة ثانية مثلا بعد سبوع أو بعد سبوعين نشوف أثر الجلسات هذه يعني سوري احتاج تشجيع مثلا قد يكون يعني هو يقدر بس مو قاعد يحاول بالضبط الأحل لهم دور كبير كذلك فإنه يا فلان أو فلانة مثلا في حالة رضوء يلا اطلع في الصلاة لا لا لا تقطع صلاتك كمل نعم يعني انا مرة حقيقة الشيخ راشد العليم يعني الفتوى ادهشتني يعني انا م. كطبيب نفسي أنا ما يعني واحد كان عنده وسواس في الوضوء بشكل شديد قال له يا عمي لا تتوضي لا تتوضي تعال صل فقلت له شيخي شون ما يتوضي شو <تصفيق> فقال الحين اخو بسبب تردده في الوضوء مو قاعد يصلي زين فأنا بيصلي يهدى باله بعدين أنت اشتغل عليه على الوضوء على راحتك فقلت سبحان الله يعني السعة الأمر في القضية يعني الشرعية في مرة أخرى حقيقة كان برا الكويت أيام إنجلترا وهي واحد من شباب مسلمين فكان عنده مشكلة في أيضا في الوضوء فالشيخ قال له عندك مشكلة في الوضوء قال قال تيما زين. أتيما متى ما راح تشوف نفسك انك انت ما مكان. إيه ما حصلت مكان ولا شيء. تيما ليه من الدكتور يقول تعالجت وقتها اصبح لازام عليك تتوضّع. إيه إيه. فهذه حقيقة القضايا شرعية يعني احنا اي اي اي لذلك هذه النقطة مهمة عن ليش سعيد ان انا اكون موجود مع اليوم؟ لان القضايا الطبية يوم ما تتداخل مع الشرع ما ينفع نتركها للطبيب. بمعلوماته الدينية اللي هي معلومات المجتمع البسيطة ولا للناس في الـ في الـ يعني في البيوت يفتون حق بعض هذه قضايا حساسة ودقيقة تحتاج لكم شيخنا إنكم أنتم تعطون في أدوية فيه. معينة ممكن يفعلها نعم, نعم. في علاجات مضادات الاكتئاب هي التي يعني الأساس في علاج الوسواس القهري في الحالات الأكثر شدة ممكن, ممكن يتخلص من هالأدوية بعدين ما تكون إدمان ما في إدمان على المضادات الاكتئاب أطلاقا ما في إدمان ممتاز ممكن يحتاجها لفترة طويلة لأن الوسواس القهري مرض مزمن يحتاج العلاج لفترات طويلة ولكن إذا تم تعالج من الوسواس القهري تماما نعم نقطع العلاج لو رجعنا دكتور مرة ثانية الحين من اللي يقرأ؟ الفكرة, الفكرة، الفكرة المترددة، نتيجة تفوت المصلات. يعني حنا عندنا بالنسبة لنا، يعني أنا أقصد بالنسبة لنا اللي يسألونا ويتصلون فينا وكذا في دائما ال الوسواس القهري اللي عنده أو الفكرة الماتفضلت هي في موضوع الشر، أوفصوا، فإذاك حنا اللي بنقول من الشيطان ما بعدنا، الشيطان فعلا يريد أن الإنسان يبتعد عن الشر، وكذلك الملاحظ دكتور. أن اللي فيهم هذا الوسواس مو كلهم طبعًا في كثير منهم يكون بداية التزام صحيح إيه. وهذا إيه. ما حدث كان يصلي لأهل المدينة أو بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. إيه. نعم. إيه. يعني ما كان يصلي نعم. لما قام يصلي هذا الوسواس نعم. ما كان يصوم لما قام يصوم هذا الوسواس يعني هذا يعني مؤشر قوي جدا أن هذا من الشيطان أن مو عاجب الوضع اللي أنت فيه نعم. هذا صحيح شيخ ويعني مثل لو نرجع إلى السيرة في هجرة الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى المدينة. حدث أن الصحابة دخلوا في مجموعة من الإشكاليات اللي الإيمان وفي مجتمع المدينة وكذا فهذا طبعا وين شيخ؟ لكن السؤال هل كل واحد يأتي إلى الالتزام جديدا يدخل لا, في لا, لا فمن يدخل اللي عنده الاستعداد المرضي ايه جميل ايه فهذه نعم وهذا اللي أنا أي أقول لحضرتك أن القضية الـ يعني الـ الوسواس القهري هو نوع من أنواع القلق فيوما أنا دخلت إلى الالتزام أنا وضعت على نفسي شيء من يعني الجهد الزايد إن أنا أبي أتأكد إني كل شيء أبي أسويه صح ب بالضبط أول ما ننسوب السيارة لو لو بحرك في حفرة قدامي بحرك بنفس أأشر <تصفيق> وبعدين مع الوقت لا يعني أبتدي يصير عندي نوع من التعود أكثر فالواحد في بداية التدين يكون عنده متابعة النفس عالية جدا فهذا يثير عنده القلق وهو عنده الاستعداد المرضي فيدخل الاثنين من في هذا مع بعض. الموضوع. إيه نعم يعني صعب عليه حقيقة يعني تعرف حضرتك يعني بالعقلية الطبية العلمية إحنا ما نشوف الشيطان فبالتالي ما عرف شنو دور الشيطان في إثارة المرض النفسي ما أقدر أتكلم في هذه القضية بتفصيل ولكن أنا أقول إن إذا وصلنا إلى كلمة مرض فإذن الإحنا ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء فهني إحنا نقول لابد ان إحنا نستشير الطبيب النفسي ثق تماما الطبيب ما يبي يستعجل أن يضعك على أدوية يفضل إنه يروح يعني يستخدم وسائل غير دوائية في البداية ولكن إذا شاف إن الوضع يحتاج إنه يبتدي على العلاج فرح يبتديك على العلاج وأن هذه العلاجات ليست مضرة أو بالصورة جميل. المضرة الإنسان قد يعتقد إذن ابتداء أول شيء يقال أذهب إلى الطبيب نعم هذا صحيح فإذا ما استجاب من نقول أو استجابة ليست قوية ممكن ينظر إلى علاجات أخرى نعم. اللي هي القرآن وغيره وكذا وكذا نعم وكذا. نعم, نعم. زين دكتور أنا عادة عندما يتصل به البعض ويقول أنه عنده يعني شك في الله سبحانه وتعالى أو شك في الجنة والنار أو قضية لفظ الطلاق أو التحريم على لسانه أو الوضوء أو الصلاة اللي هي الشكوك هذه التي تأتيه الوساوس حنا نقول عنها زين يعني أنا وضعت حقيقة بعض النقاط فما أد الدكتور أنا على أساس نطرح عليك أطرح ونشوف مدى يعني توافق هذا مع الطب هل يعارض أو لا يعارض خاصة أن هي كلمات خلنا نقول تصدق على اللي تفضلت فيه إن شاء الله وهي قضية إن حاول اقنع قاعد معه فهمه صح شو الوضع اللي فيه ممكن يكتفي بهذا قد ما يحتاج حتى نطلع محتاج إيه وأنا ما أخفيك يعني هذه طرحتها على بعض المتصلين فيه وكذا وكذي وبعضهم يعني يقول تحت نعم الحمد لله يعني نعم. ممكن دكتور هي طبعا <تصفيق> يعني أول شيء إحنا دائما بحكي الناس خاصة إذا قال أشعر بالوسواس أشعر بالتفكير أشعر بكذا أشعر بكذا ورحت للطبيب وما طلعت بنتيجة أو ما لا يريح للطبيب غض النظر هذه أو هذه زين؟ أن نقول لأول شيء أن هذا الوسواس إذا ثبت أنه وسواس أنه من الشيطان خاصة نتكلم عن العبادة نعم. وسواس طهار وسواس صلاة وسواس وضوء وسواس طلاق وسواس شك بالرب سبحانه وتعالى وما شابه ذلك من الأمور فنقول لعادة هذا من الشيطان لأن الشيطان ما يسعد أن الإنسان يكون صحيح. يعني حياة سعيدة نعم وإذلك الله تبارك وتعالى عندما خلق الشيطان وخلق الإنسان خلق آدم الله سبحانه قال واذا قلنا للملاك تسجدوا لآدم صحيح. فسجدوا إلا إبليس صحيح. أبوا استكبر وكانوا من الكافرين فلما أبى أن يسجد لآدم أي السلام الله سبحانه وتعالى لعنه طيب قال وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالم قال أنا خير منه فهنا ظهر الكبر من إبليس فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته فطلب من الله سبحانه وتعالى قال انظرني الى يوم بكر قال انك من المنظرين فلما اطمئن انه سينظر الى هذا اليوم بدأ التركيز على اضلال الناس بصورة او باخرى واذا اقسم قال فبعزتك لا اغوي انهم وقال ولو ضللهم ولو منينهم ولا امرنهم فليبدكن اذان الانعام والامرنهم فليغيرن خلق الله وطبعا نقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس إذا الوسواس موجود نعم. وهو الذي وسوس للإنسان يزين له الأعمال كما قال فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ووري عنهم من سوءاتهما وهذه الوسوس تكون بالصدر حديث النفس الذي يدخله الشيطان إلى نفس الإنسان خاصة أن كل إنسان معه قرين من الجن من الشياطين وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما قال أجاءك شيطانكي قالت أولي شيطان قال لكل إنسان شيطان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول قال حتى أنا إلا إن الله عانني عليه فأسلم فإذن عندما نقول لهم النقطة الأولى أن هذا الوسواس هو الشيطان نطلج كما أخبر الله تبارك وتعالى النقطة الثانية أننا نقول أن هذا الشيطان عدو وأعلن عداوته أعلانية غير إن الله تبارك قال إن الشيطان لكم عدو مبين طيب وعدو مبين يعني معلن العداوة واضح <تصفيق> يعني مو منافق اللي يخش العداوة <تصفيق> لا لا مبين معلن عداوته قال وليقال فبعد ذاتك لأوينهم أجمعين أشكره فإذن هو عدو مبين الشيطان هذا فلما نبين للناس هذا الشيء نقول لهم ترى هذا الوسواس اللي قاعد يجيكم في الطلاق قاعد يفسد عليك حياتك من بداية تلتزم بداية توسوس وتشك وكذا وكذا وت وتقعد أنت ما تفضل دكتور لما قلتلك الحين قبل قليل إنه يقعد بالحمام ست ساعات سبعة قلت أنت مر عليك مثل هالحات صحيح طبعا هذا راح يفوت عليه الصلاة راح يفوت عليه لأن هذا من واحدة بالله أنت بصوف فاين طلعت وطلعت طلعت الشمس وهو ما صلا علاقته بهلاب علاقته مع هلأ الأرجن فيدمر عليه حياته زين فلما نقول الشيطان عدو ثم نقول إن هذا العدو المبين طيب الله سبحانه وتعالى يعني قال اتخذه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه أمر باتخاذه عدو وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب نعم. يعني على الأصل فيه الكذب نعم. يعني عندما يقول الإنسان ما توضيت صح هذا الوسواس أنت تقول عنه اللي هي ال ال القهري صحيح. زين وأنت تقول القهري شيء خارجي حنا ننظر لأن هذا الشيء الخارجي هو شيء خط يقول له ما توضيت عيد وضوقي ما صليت أين صلاتي لا طلقت، لا أنت كفرت، لا أنت كذا، لا كذا، فلما نرى أن هذا هو الشيطان، صحيح. هو الذي يقول هذا في معنى لا لا أبدا ما في معنى أن يكون هذا هو الشيطان إذا أنا أقدر بأي وسيلة أوصل لهذا هذا الشخص اللي يعاني من هذا المرض وسيلة إنه يقدر فيها يقول لا يعني إذا أنا أقبحل الفكرة هذه الدرجة أربطها بالشيطان عشان يقدر يقول لا أبدا ما في معنى ممتاز زيك النقطة الخامسة ما يتوافقن عليه ولا دكتور إن الشيطان ضعيف طبع. يعني قول الله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفة, ضعيفة. فلما نوصل هذه رسالة الإنسان اللي هي اتفضلت هي تبغو إن التشجيع صحيح. شجع أنت تقدر صحيح. لازم تقاوم صحيح. لازم كذا ونبيل أن الشيطان ومو قاعد نتدب عليه صحيح. الله اللي قالها سبحانه تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفة, ضعيفة. ثم يا دكتور قضية عدم الاسترسال في الموضوع هل إيه هذا يصعب نعم يتشغل مين خلق كذا كذا من, من خلق الله فإذا بلغه فليستعد بالله فاليستعد بالله نعم. التشاغل عن هذه القضية أن يتشاغل عنها نعم. بحيث إنه ما يقدموها دكتور يقد مع أهله يقد مع عياله يقد مع ربعه يتصل بواحد يروح يتقهوى مع أبوه يشرب شاي مع أمه. يعني القص أنه يعني أنه ما يسترسل نعم يعني واحدة من الوسائل العلاجية النفسية عندنا هي نسميها ثوت ديستراكشن يعني التشتيت الفكر مثل ما حضر قلت فضلت واحدة من الوسائل البسيطة نقول له حط سير في دينك في دين؟ إذا يات الفكرة ولعوزتك تسحب السير وخليه لسعك يوم ما تقول أح فيتشتت ذهنك وهذه الفكرة العلاج بالكي اللي كانت عند العرب ايه ايه ايه بطني عوري يشوون أبريلة شوي ثلاثة أيام بظل يعوره فيتشتد ذهنه عن بطنه فينسى البطن يطيب بعد ثلاثة أيام. و... حتى يقولون البطن نت نت وكذا نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نعم نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت هذا نت نت نت نت نت نت دكتور عندنا احنا عندنا قاعده شرعيه وهي دائما نحاول نكلم مثل ما تفضلت اللي قلت يم مثلا لما تتوضى ان نقول له ان الاصل في العبادة اذا انتهت اي شك فيها ما لا قيمة توضيت اي بس كاني ما مسحت راسي كني ما غسلت ايدي نقول له دام انتهت العباده خلاص لا تعيد انتهيت من الصلاة لا تعيد صليت كنا نسيت سجدة في الركعة فيني قريت الفاتحة في التشاهد زين أن قضية أن انتهت العبادة لا في الموضوع نعم. سكر الموضوع زين زي دكتور إذا عندنا الثقة بالنفس مرورية جدا طبعاً. طبعاً. الدعاء التوكل على الله سبحانه وتعالى اللجوء إليه الله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا نهديهم سبلنا يعني بحيث طبعاً. إن يعني يكون مع الله تبارك وتعالى ل... في الدكتور مطلق الجاسر في عنده رسالة صغيرة حبيت كلامه هنا حبيت انتقله للناس شوف شو يقول اسمع بعد احنا يقول اهتم بالتأقات الأربع تأقات الأربع تأقات الأربع يقول زين <تصفيق> يقول التأكيد التطمين التحصين التشارق آه ما شاء الله يقول التأكيد يقول اكد انك انت لما يجيك شيطان مثلا أو يعني الوسواس كذا إن ما صرت لا صليت أنت مو مؤمن لا أنا مؤمن التأكيد على هذه القضية يعني أجب نفسك نعم. يعني نعم. مهما ياك التشكيك ما صليت ما توضيت في نجاحك لا يعني التأكيد على هذا الأمر نعم. الثاني التطمين تطمين. أن تكون مطمئن للنفس إن إنها... الله سبحانه وتعالى رحمن رحيما إيه نعم إيه نعم أبدك الله تطمئن القلوب زين الت التحصين تكلم الصباح تكلم النساء الدعاء اللجوء إلى الله تبارك وتعالى كثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هذا التحصين ثم الأخيرة التشاغل اللي قلناها قبل قليل أن يتشاغل عن هذا الأمر هل تجد هذه راوعة أنا قاعد أحفظهم ترى إيه تمام. <تصفيق> <تصفيق> إذن دكتور نخلص بهذا عسان ما نخلص الكثير الله الله نخلص إلا أن نخلص من هذا دكتور إلى أن الشرع مع الطب هنا يلتقيان طول الوقت ملتقيين <تصفيق> <تصفيق> وفي هذا المرض كذلك <تصفيق> نعم يعني ترى العفو لولا لا تداخل الشرع والطب مع بعض ما كنا شفنا الطفل الأنابيب اينا والتنظيمات اللي صارت فيه فالتداخل ما بين الطب وشرع تداخل كبير لكن الوسواس القهري مثال حي على حاجتنا إلى التفهم الرجل الدين من أمثالكم لهذا المرض وكيفية الفتوى لهذا الشخص يعني لو أنا مثلا شيخ دين يعني واحد قال لي والله أنا أحس إن يعني أسب الله سبحانه وتعالى فقلت له لا تدير بالك ترى تكفر ريعته <تصفيق> ريعته <ريعتني تصفيق> فهذه حياة القضية المهمة إن يعني التفاهم الفهم عند رجل الدين وتقديره للمرض وإنه الطبيب أيضا بحاجته مثل الحين يوم أن يعني حضرتك يوم مطلق الشيخ مطلق الجاسر اللي قلت عن اكتئابات الأربعة الأربعة جدا رائعة وبالفعل إحنا نحتاجها في عملنا فهذا الأمر والتدخل بينه أمر يعني أساسي وهو أساس عمل الطبيب ما في شك أنه لا بد أن يعتمد على هذه الفرش. إذن دكتور نبي نختم الحين بماذا توصي أهل الرجل أو المرأة اللي أصابوا هذا الوسواس؟ لأنك قبل قليل قلت يحتاج أن أهله يكونون يم يعني لا توضيت صح لا صليت كعن طالع كنت تصلي شو دور الأهل هنا؟ زاكر الله خير على السؤال يعني حضرتك مثل ما يعني قلت في نصيحتك بأن هل في مشكلة لو إحنا ربطنا وقلنا من الناحية الشرعية أنه والله هذا يعني مسواس من الشيطان فيعني كان سريع الحضرتك لا أبدا ما في مشكلة إذا أنا أقبح الفكرة لدرجة أني أساعدها أن يردها هذا أمر ممتاز الخطورة وين هني شيخ في أن بعض الأهل يقول لها لا أنت لازم تصير أقوى تعوذ من الشيطان أنت مستسلم الشيطان إيه نعم هذه كلمة أني أنا أقعد أقول له أنت مستسلم للشيطان أنت مستسلم للشيطان يخليه يعني يشعر بفقدان أمل وثقة أني أنا خلاص أنا صرت لعبة بدين الشيطان نركض على لا تيأس لا تيأس نعم خلاص تيدت والله أنا شفتك تيدت يا أطلع زين بس لا أنا لا لا لا ما راح تدخل مرة ثانية اطلع انا صل... صليت انا بشوفك كنت تصلي صليت امورك تمام لا شن... طلع ريح لا ما طلع ريح كمل صلاتك زين بس انا قطعت الصلاة لا لا ما قطعتها كمل صلاتك زين فهذا حقيقة ان احنا نطلبه من الاهل مساعدته لأن... لان لو اخو لقى نفسه يسوي الشيء مرة او مرتين او ثلاثة ويعني يرى أن الناس قاعدة تحثه على أن يسوي قد ياخذ هذا الدافع زيادة اللي يساعد على أن يوقف الفكرة ويستمر في حياته فهذا الدور الأهل اللي احنا نبينا بهم أنهم يطمنونه يهدونا يكونون الصوت الهادئ اللي يساعد على الاستمرار مو اللي مثل ما حضرتك تفضل مو الصوت اللي هاوشه م. اللي يقول له ترى انت مستسلم للشيطان انت ضعيف انت كذا انت قاعد تكفر انت كذا هذا يشعر الانسان باليأس بسكتور طبعا وراد كلامك ان شاء الله تعالى لكن من حيث اعتقادي انا اتكرر عن نفسي نعم. اعتقادي فعلا هذا من الشيطان اعتقادي ان الوسواس من الشيطان وان الشيطان فعلا يبي يوسد عليه عبادته وان فعلا يبي يوسد عليه صلاةه وصيامه نعم. ويبي يترك وفعلا في نتقع تترك نعم. وقاعد تصير تدرج دكتور نعم. شلون؟ يعني يجي يشك يقول أنا ما توضيت نجسات عندي نعم. زين نعم. يخرج بول يخرج ها بدون إرادة بدون كذا طبعا أول شيء نقوله رك طيب بس مثابولية زين سو مزرعة سو كذا شوف نفسك كذا زين هذا شغلة شغلة ثانية بعدين انتقل أنا موضوعي غلط ما نتوضي شو أنا صلي بدون وضوء ما نوصل لي شو ما صلي وانا مسلم؟ اذا انا مو مسلم. نعم. يعني تدرج هذا يقينا هذا من الشيطان. بس. النبي وصل لمرحلة كفر. هو السؤال هل وقف المرض عند هذا الحد راح تلقى فيه اشياء أخرى؟ يعني أخرى. في حياته يعني بعد ما مثلا افترضنا انه كفر راح تلقى أنه عنده مثلا تشكك في النضافة. أن في جراثيم وكذا وقاعد يروح في قضايا ما لها علاقة في الدين يعني الـ الـ الوسواس رح ينتقل معاه في أشياء أخرى ف انا أنا أفهم يعني وجهة نظر حضرتك في إن حتى إن هذا في النظافة وكذا قد يكون أمور أن شيطان يبي يشقره بدائما بالحزن والهم والغم هذا صحيح ولكن هذا الأمر احنا يعني نقول ان مرض قابل للعلاج. إزاي. ممتاز. يعني دكتور إحنا عندنا الحين لما نقول الشيطان في عنده نصين نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. النص بس الأول بس. اللي ما تفضلت فيه لا. من خلقه كذا من خلقه حتى يقول له من خلقه. جاءت الشيطان هكذا. جاءت الشيطان لا. أحد. لا. أحد في الحديث الثاني إن الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدا يجد نفسه في نفسه كلاما لاني خير من السماء أحب إليه أن يتكلم فيه. صحيح. قال أو قد وجدتم ذلك يعني <تصفيق> وصلتوا المرحلة <تصفيق> هذه. قال نعم يا رسول الله قال. ذاك صريح الإيمان معم. قال أهل العلم صريح الإيمان اللي هو المدافع. نعم كونك تبيت خر من السماء حب لكن نتكلم ما تقعد دافع و هذه هذي صريح الإيمان صحيح ففيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيط نعم أنا لا أنكر هذا إطلاق نعم ولذلك أنا أقول يعني الله سبحانه وتعالى أوجد العلاج الحين أنا عندي وسواس قهري في التشكك في الذات الإلهية واحد ييت حق الشيخ عثمان الخميس كان يقول لي يا عادل روح يشوف لك طبيب نفسي أنا أقول طول ما أنا ييت حق الشيخ عثمان وأنا قاعد أدافع الفكرة أنا قاعد أؤجر لا. الشيخ عثمان قال لي روح للطبيب قلت لا ما أنا رايح للطبيب هنا صار في قضية أخرى صح صح صح لأن أنا الطبيب هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الله سبحانه وتعالى قد يكون مساعد لي مساعد يخرجني من هذا المرض برفضي أني أروح للطبيب أنا استمريت في المرض اللي قاعد أشكك في الذات الإلهية دكتور دك غير المسلمين عندهم, هم هم هم موجود موجود موجود عندهم المرض هذي موجود المرض موجود النسبة في أي مجتمع هو 3% موجود في المجتمعات كلها مزمنة وغير مسلمة. هل لاحظت أنا لاحظت ما أدري لا. <تصفيق> حكم إنك أنت يعني متخصص في هذا الموضوع أنا لاحظت ان زايد الفترة الأخيرة صحيح ولا مو صحيح فترة الوباء أكيد راح يزيده فترة الوباء وقبل قبل الوباء أيضا يعني الفترة الأخيرة يعني نعم. خلنا نقول بعد الغزو أو شيء ما أدري لكن زايد يعني والله المرجعين عندكم مثلاً. يعني ما في شك احنا كمستشفى طب نفسي قاعدين نشوف أكثر من أي مستشفى آخر أو مستوصف آخر لأن إحنا مستوصف المختص. كذلك حضرتك يعني في الاسم بدأ ينعرف أكثر قيمة الشيخ اثمان الخميس الدينية والشرعية في المجتمع بدأ تزيد أكثر فتخلي الناس أكثر. يقولك فأنت تعتقد إن العدد ذات يب. في المجتمع، هو لكن موجود. هو موجود لكن اليوم بدأ يأثر. حضرتك حتى نعم، إيه. إيه نعم لكن موجود موجود 3% في المية أي مجتمع نوعه يختلف لذلك يوم من أي أنا أقول في وسواس قهري في إنجلترا أكيد ما رح يكون في الوضوء لأنه أساساً ما يتوضّع. ولا عند، لكن عند إيه نعم, إيه نعم. إيه نعم. إيه نعم. إيه نعم. إيه في الجراثيم في الأمراض في كذا فصورة الوسواس القهري هذه ناتجة من يعني طبيعة حياتي أنا م. يعني العفو لو أنا دكتور طبيب ويعني وسواس قهري أتوقع أكثر شيء وهذا حاليا شفناه في أكثر نزامين لنا في المستشفيات اللي م. يشتغلون مع الكورونا إنه أكثر شيء رح يصير خايف على ان أنا فيني جراثيم وقاعد أنقلها للأهلي فهو طول أوه. الوقت خائف ليش لأن هذه حياته اليومية ف طبيعة المعلومة اللي عندي حياتي الطريقة شنو طبيعة عملي كل هذا راح تأثر في فكرة الوسواس القهري. طيب دكتور لو قلنا لك أرسل رسالة لسواء المصابين بالوسواس القهري أو الذي في المرحلة الأولى اللي هي بدأت هذا الشيء الخارجي القاهر الخارجي بدأ يظهر وكذا ماذا تقول له؟ أنا أقول أني أنا ما رح أنا لأرسل الرسالة ولكن أنا رح أكون ناقل للرسالة وهي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نقلها لنا كلنا ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء فما في شيء يصنف على أنه مرض ونقول ما علاج قد نكون محتدين العلاج هذا أمر مختلف لكن كل مرض علاج والوسواس القهري هو مرض قابل للعلاج زين دكتور في عندنا مشكلة لا ان شاء الله ماكو مشكله اوكي بعض الناس يقول انا اروح المستشفى الطب النفسي معناته مينون صحيح يقول انا خاف اروح الطب النفسي زين اقول لهم في مسواث زين الناس كلها تنظر لي نظرة مينون واذا انا اعرف ناس انه يروح طيب خاص ولا يروح طيب النفسي يعني قضي المستشفى النفسي خاص ما يفتح لي ملف وبعضهم يبطل للبيت نعم. فما عدل شنو تقول حق هذا يعني ما لهم. ألومهم هم؟ الإعلام المجتمع كل الأمور هذه لعبت دور كبير جدا في تشويه صورة الأمراض النفسية والمرض النفسي حتى يعني إلى فترة قريبة جدا يعني كان معظم المستشفيات النفسية كانت تسمى مستشفيات الأمراض العقلية مستشفى ميانين. مستشفى ميانين بين الناس فطبعا يعني هذا أمر يؤثر بشكل كبير جدا على قابلية الناس ما أقدر الأمهم هل الإعلام يجب أن يكون له دور جدا يعني أنا طلبته <تصفيق> الحمد لله يعني أنا بعد اللقاء مع حضرتك هذا عندي لقاء في التلفزيون في أيضا في موضوع يخص الأمراض النسية الحمد لله في تغير حتى عند الناس في تغير أيضا في تقبل هذا الشيء لكن الأمر يحتاج إلى وقت مثل حضرتسيد عارفين بأن التغيير فكرة راسخة عند المجتمع تحتاج إلى فترة أطول رب إذا رب إذا دكتور نقدر نقول حق الناس يعني إن شاء الله تعالى يعني ثقوا بالله لا تستسلموا صحيح. لا يعني تخافوا زيادة من اللزوم اعتمدوا على الله ادعوا الله تبارك وتعالى وما من داء الا وله دواء والذين جاهدوا فينا نهدي انهم سبلنا يعني لا تيأس من علاج هذا المرض وخاصة البعض فعلا يوصل مرحلة اليأس وانا ما في علاج وانا ما في كذا في علاج، في لكن أهم شيء مببوط. أنت تكون عندك قابلية لقبول هذا. في الثقة في سبحانه وتعالى نعم، واعتمد على الله سبحانه وتعالى. ما في شك. بجزاك الله خير دكتور. على رأسي. ما قصرت شكرا. والله يحفظك وبارك فيك. بجزاك الله خير سعيد. الله يجزيك من الشرف يرفع قدرك. رسالة أخيرة دكتور شو تقول لهم؟ أقول لهم عسى الله يحفظكم في هذه الفترة الصعبة وإن شاء الله كلكم تطلعون منها سالمين غامعين. آمين آمين آمين. الله خير دكتور. الله يحفظك. شكرا شكرا دكتور شكرا.